Błaszczyk, ja يا ظلام ارجوك لا يطلع فجر امهلي خلني مو walę من ja walę marduk, يا ظلام يا فاقل نحبهم يهدم الحرب خلني أشبع هضن منهم والله يا ريك <تصفيق> رحمني يا هالله صيدتت خل كفنا سج لللاام غربتي اصيد دم نحارها على التراي من نجمه و العباس هسه دخان المنيه مطوقا فاسي بتمنانا و امشي ويا الجيش والعدو يضحك عليا من بعد ناسي أمشي وين الحر يا كلين وجهي أكل بالتالي تالي أضج قبل عشير ولا زحمة خوف من العطش ما اشوف بتعشير وانكسير ماهي معقولة ما شيخ وين ذلت لا اهل لا بيت حتى ظلي نظرت عراف كم طوله ظهري جاني رجاء هس بسير مال ويشبه خيمة أميرة وخوة مجتولة طيني فوس نوح ومدلي ما سعجرو علي حن بعيوني دمع ع مغلوله حن وحن خلني تساعد على جرح الصد هالقلب ما بو طعنات ايامي دروب الله حنين يا ظلام من تدري صباح صيح تالش ما بريح منكسر فانوس قلبي و من تذار جسمه فاضت الاضر حافر بحافر والنهار القاسي سلب مني الباسماء جني مزينب شغلي بس انحب بعينك كلمة تضوي نجمة تمتلف نجمة دهري القاسي شيبة بعد ما جن تنطي هسه أطلب وضمة بالدماء أطلب مروتك بعد عن الولي والله ما تريد فتحني يا ما لتالي والله حبي يا ظلام أرجوك لا تطلع فجأة يمهلي خلني معافوني عفوني من صار الضوء تدري يفاجئنا حبهم يهدم الحل خلني خلي أشغله Allah, ŚOLO ŚOLO ŚOLO ŚOLO ŚOLO ŚOLO ŚOLO ŚOLO ŚOLO صابتي والأعمار فلهومي بني زيار حرمه بعد حزام عزها تضيع من ينفر بعد كل شي لا بتعراب ونهان وصعبة لما نجود يمثلي nie, nie, nie, والفتاة الذكريات الذابلة مو سهل تدفنا ما لوامان بكربله أبو تراب الأحسائي